أجور يومئذ ناعمة لسعها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لغية فيها عين جارية فيها ثرو مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة.